السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته في العالمين المرسلين سيدنا في يوم صوت والصلاة وصحبه والسلام وعلى وانتبعه علمتنا ان شاء الله نبدأ نبدأ على بركة الله الحمد لله رب العالمين وصلاة على أسرة الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في حسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما يدفعنا نبدأ نبدأ وانفعنا على لله على آله إلى بركة رب بما محمد أسرة إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم وبعد فاهلا ومرحبا بكم و أ س أ ل ه تعالى أ ن ينفع بنا وبكم و أ ن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناتنا وحسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وكما وعدناكم أيها الإخوة وعدناكم نبدأ عليه أيها الله ولي والقادر وكما ذلك على بشكل الاختيار لتعليم المختار فركة كتاب لعبد الله بن محمود بن مولود الموصليلي ا ل ح ن ف ي المولود بالموصل سنه تسع وتسعين وخمسمائه وتقبل منه عمله ونفعنا عمله منه وهذا الكتاب كتاب الاختيار أ ح د المثون ا ل أ ر ب ع ة التي كثر ت اعتماد المتاخرين عليها وهي كتاب ا ل و ق ا ي ة كتاب ا لمن و ق ا ي ة ل كتاب الوقايه لمن يعرف يعني حتى أحببتم أن نحدد قبل طريقة نبدأ أن أن أن طريقة في شرح الكتاب ن ق ر أ شيئا نشرحه ثم نترك لكم مجانا للاسئله س أحضرتم ننتهي من ا ل ة على ما أطرح ذ ه الطريقة لا تضيع الفكرة أفضل تضيع أحدكم حتى عند س أ ل ن ا عن كتاب ا ل و ق ا ي ة لمن قلنا ان هذا الكتاب او متن متن المختار هو احد المتون التي كتب اعتماد ا ل م ت أ خ ر ي ن من الحنفيه ة ع ل ي ا منها كتاب الوقاية والوقاية لمحمود بن عليها ب ي د ا ل المحبوظ رحمة الله تعالى ل ه رحمة ع متوفر سنة ن 376 و وهو الكتاب الاخر البحرين كتاب مجمع البحرين لظفر الدين أحمد بن علي السعاتي الله عليه رحمة طبعا أحمد وقد بن طبع كتاب ا ل أ و ل له ل مطبوع طبعات عدة ق ا ي طبع الكتب العلمية في دار قبل سنه ة مطرة يطبع كرسالة علمية لأول الكتاب الثالث وأيضا و يطبع حقق و للفتوى المختار الذي بين أيدينا بين و ا ل كتاب ا ل ر كثر المتأخرين ا الذي اعتماد كتاب ا ب ع عليه ل كنز د ق ا ئ ق لعبد الله ل بن أحمد ا ن س ف ي ه ا كتاب ا مرة أخرى لمحمود ج م ع ا ل ب ر ي ن و ا ل خ ت ا ر ك ن ز ا ل ق ق قلنا الوقاية ا ئ لمحمود بن عبيد الله المحبوبي ومجمع البحرين لابن الساعات والمختار للموسم وكنز الدقائق للإمام شرع المؤلف رحمه الله تعالى بمقدمه ك ع ا د ة المؤلفين في ب د ا ي ة كتبهم ا ه ت د أ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ثم الحمد الحمد نعمائه أحمده جميله الدين يرد الله به خيرا يفقه في جزيل جليل وأشكره الله قال آلائه الحمد لبلائه لله الحمد لله على جزيل نعمائه. أحمده على جليل آلائه. وأشكره على به و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا هو ش ه ا د ة اعدها ليوم دقائه و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أ ن ب ي ا ئ ه ص ل الله عليه وعلى آ ل ه واصحابه واصفيائه واحمده على ان جعلني ممن سلك سنن سنته واقتفاه وورد شريعه شرعه فرواه حمد من غمرته نعمه وعمته عقاياه وبعد فقد رغب إ ل ي من وجب جوابه علي ان اجمع له مختصرا في الفقه على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمار رضي الله عنه وارضاه هو بناء على طلب بعض أحبته بان ن ء على بعض طلب أحبته ب أ يجمع له مختصرا م في شخص ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م رحمه الله تعالى جمع هذا المختصر ووسمه وسمه ا ل م خ ت ا ر الفتوى و س م ه كذلك قال ل أ ن ه اختاره أ ك ث ر الفقهاء وارتباه ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهر وشاع ذكره بينهم وانتشره مني بعض أولاد بني أخي أن رموزا الفقهاء طلب المجباء جماعة من بينهم مني أرمته بها مذاهب بقية الفقهاء حفظه يعرف ذكره بعض بقية بني أن أخي ق ل ن ا في ا ل ب د ا ي ة وضع المتن المختصر وهو المختار المتن المختصر ثم طلب منه أ ن يشرح هذا المختصر ف وبين ض ع ك ت ا ا ا ل خ ت ا ر و ب ي فيه رموزا ب ب ق ي ه ا ل ف ق ه ا بغيته بعد أ ن استعنت بالله وتوكلت عليه واستخرته وفوضت امري إ ل ي ه وجعلت لكل اسم من أ س م ا ء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء وهي ل أ ب ي يوسف حرف السين بمعنى أبو بن المتن الإمام رحمة الله عليه للإمام في المسألة وكذلك رمز لمحمد بن الحسن بحرف الميم ولهما عليه السين فأنه الحسن إلى إذا ذكر وكذلك خلال الله حرف يشير لحرف في يوسف في أ ي لابي يوسف ومحمد بس ي ن م ي ن ولزفر بن ا ل ي ل ل تعالى ه بحرف الزاي ولخلاف ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى بحرف الفاء هذه م ق د م ة المؤلف رحمه الله تعالى شرع نشرع شرح الطهارة قال من أراد الصلاة وهو محدث وفرضه المرفقين ربع الرأس وغسل الرجلين مع مع الكعبين بداية كتاب بد يعني من إلى مسألة مهمة قبل أن نشرع في شرح الكتاب محدث اليدين قال الصلاة الوجه ولا التنويه في فليتوض في مسألة غسل وغسل وغسل إلى وهو من ومسح من مهمة أن أن أصول الجمهور ح ن المتكلمين ي طريقة ة على خلاف طريقة المتكلمين. جمهور الأصوليين من المتكلمين يخالفون ي المتكلمين ي ن من الناس ا ل ط ر ي ق ة لهذا كثر الخلاف بيننا وبينهم يعني الفقهاء على سيدنا محمد, أو الأصوليون ينقسم إلى إلى مدرستين. مدرست المتكلمين وغالب من اتبعها من الشافعية لذلك عليها أنها إلى لذلك تطلق ينقسم أو مدرستين من من مدرست مدرسة الشافية وهؤلاء يعني يؤصلون ع ن ي ي ويضعون القواعد من غير النظر إ ل ى الفروع لذلك قد يندو التمثيل على بعض الفروع لبعض ما و ق و ا ع د و ا من أ ح ي ا ا قواعد د ينعدم التمثيل لبعض التمثيل ا ل هذه ق خلافا للمدرسة الثانية و ه ي مدرسة ا ل ف ق ه ا ء و أ ك ث ر أتباعها ا من ل ح ن ف ي ة وأكثر أتباعها ا ل ح ن فهؤلاء ي ة ف ق ا ع د ا ل ق و ا ع د ووضعوا ل و ص و ل بناء على فروعهم لذلك يجدوا بكل دارس فقه الساده ة الأخناف شيئا يتعلم شيء من الوصول أن من و ي ت ع ل م ه الاخناف ل الفروع لأنه على الوصول فروعهم يبنو على هذه ل ل ل ا ا طريقة ي م م ت ك ثم ج ء ت التي تجمع المتكلمين المدرسة الثالثة ا ل مدرسة المتكلمين وبين مدرسة الفقهاء وهؤلاء جمعوا بين وبين ق الطريقتين ه وهؤلاء ا جمعوا ء بين كالإمامة السعات الله عليه في بديئه وكذلك بن بديئه رحمة في وكذلك ا ل كمال بن ه م ا م في تحريره وإذن الشقور السبوت وغيرهم وهارى وفي من الحنابلة كثيرين النظافة النظافة النظافة النظافة عن النجاسات عبد بالتعريف الشرع طيب بدأ قال اللغة اللغة قال اللغة مسلم مطلق مطلق مطلق في في في في هي هي هي النظافه عن النجاسات والوضوء في ا ل ل غ ة من الوضاءه ب ا الفسم الشرع الغسل والمشهر ء وهو وفي في ع أ مخصوصة لأن بعض الأعضاء ل بعض يجب غ س يغسلها وهو ب ع ض ا يجب مسه ل الحسن يجب غ س ه وفيه المعنى اللغوي بمعنى أن هذا لأنه على المعنى بمعنى المعنى الشرعي وغالبا دائما المعنى الشرعي المعنى التفصيل الذي اللغوي وغالبا الاسطراحي غالبا اللغوي قال دائما ما سيأتي يأخذ ي أن أو من أو يحسن به الان أ ع التي يقع فيها الغسل والمسح فالغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة يقع هو هو س ر ق بين معنيين معنى الغسل ومعنى المسح قال الغسل هو ا ل إ س ا ل ة إ ذ ا لابد أ ن يقع الماء على ا ل ا ب ئ ه ويسيل عنه هكذا فهو الغسل أما المسح فهو الإصابة تتحقق ف إ ن سال عنه فيسمى غسلا وهذا ل ل ت ف ر ي ق بين الغسل وبين المسجد قال وسبب فريضيه ض ا ل و ض و د ا ل ح د ث ا ل الذي ب ب ي د ع المسلم لأن ي ت و ب ه هو أنه يرد ا ل ص ل ا ة ب مع ن ى لا وجود ب ب ا ل ء إذا لم ي ر الحدث م م وإنما م س ل يصلي الصلاة على الصلاة أن أو أراد الصلاة وهو على طهارة. وإنما إذا أراد الصلاة وهو وهو طهارة إذا وجب عليه الهبوء عليه ل أ ن الوضوء كما تعلمون شرط صحه ة للصلاة ل ل ق و ت ع ا للصلاه ى إذا إ كنتم ى ا ل ة فاغسلوا قال ابن عباس ر ح م الله معناه إذا أردتم القيامة إلى الصلاة الوضوء الوجه وغسل اليدين المرتقين الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين لما تلونه. أي من الله تعالى إذا كنتم إلى الصلاة إلى غسل وغسل وغسل تلونه قول إلى وفرضه أردتم وأنتم محدثون مع ومسح مع من كنتم ربع أي فرض أي فاغسلوا إلى آخر الآية وجوهكم آخر قال فالوجه بدأ ببيان حدود هذه الأعضاء التي、لك. قال فالوجه هذه ذكى ما يواجه به وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الى ذ ق قال قفاص ن أن من منبت طولا بالطول الشعر قال من قفاص الشعر ل يحده إ أ س ف ل الذقن طولا وما بين شحمتي ا ل أ ذ ن ي ن عرضا وسقط غسل باطن العينين ما فيه من ا ل م ش ق ة وخوف الضرر بهما وروي عن بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يتكلف بغسل باطن عينيه حتى أنه أضر آخر في ي ح انه ت ه و م اضر في ل ا ج ب غسل م اخر بين يعني د ا ل العينين المشقة ل مما ا فيه من و ح ج وخوف بسوق الأذى ع ي ن ه ويجب غسل م ا بين العذار والأذن لأنه من العذار ا ل و ج ه ويجب غسل, ما تحت ويجب غسل ما بين العذاب ي ن العذار م ق ص والاذن د فيه م ن ط ق ة ل التي لا ينبت فيها الشعر ب ينبت ي فيها ض ا ء ه ه ا ل م ط ق ة ا لانه ب ي ض ء الخالية ي بعض أصبع ع ي ذ ه ا ل من ط ق ة الوجه ب يجب ي التي ض ا غسلها قال ء ي ب بين غسل العذار والأذن ل ما ن أ من الوجه خلافا ل أ ب ي يوسف بعد نبات ا ل ل ح ي ة لسقوط غسل ما تحت ا ل ع ذ ا ر وهو أ ق ر ب منه قلنا ف ق ط ذلك للحائل ولا حائل هنا بمعنى أن هذه ان ل م ط ق ة يجب غ س ل هذه ا لما لأنه لا أحائل غسلها وهو الشعر وهنا لا حائل لأنه يمنع من وهو ه غسل فوجب المنطقه ة وقال البديد زفر ر بن ح م الله تعالى لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل للغاية يدخل لأن إلى في بمعنى كما تعلمون أ ن ل ص ر و ف الجر م ع ن ى فذهب إ ل ى أ ن معنى حرف الجر الذي في الايه آ ي ة إلى ل ف و وجوهكم إ ل ك م المرافق أن إلى إلى أن ن معناها تفيد الغاية قلنا بمعنى رد لأن قلنا إذا ذكر الخلاف يذكر ما يرد عليه بقية الذين ا الغاية البقية إذا الخلاف ما الألم كالإمام رمز لهم كالإمام وأبو يوسف ومحمد عليه تفيد يوسف يذكر يرد بقية رد وأبو ذكر ق ل ن ا زفر قال أ ن إ ل ى معناه إلى الغاية بالتالي يعني الى غ ا بالتالي ي يعني ة ل إ الغايه م المرفقان ر ف فلا ق ي يدخل يدخل أيضا ن ولا الكعف س ل ل ل ر ج ن عند ع تردوا الإمام الزفر ولا ل ي قالوا أنها تأتي أيضا بمعنى مع بمعنى إلى مرافقكم أي مع مرافقكم قال قبل أنها أيضا أغسلوا تعالى لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وضربوا إلى إلى لذلك دليلا قبل الله تعالى تأتي أيديكم أي أيضا بمعنى بمعنى مع مع لا ت أ ك ل و ا اموالهم إ ل ى أ م و ا ل ك م أ ي معنى بمعنى مع أ م و ا ل ك م فتكونوا م ج م ل ة وقد وردت السنه ة مفسرة ل ا الله فقد صح صلى أنه عليه ل و س مفسره أدار الماء ا ر على م ق فقال ه ورأى رجلاً توضأ رجلا ولم يوصل الماء إلى كعبيه فقال ويل للأعقاب من النار غ ل ه ا فالسنة ف س جاءت م ة لمجمل القرآن الكريم وليس بعد بيان النبي صلى ل ل بيان ا بعد ع ل ي ه وسلم بيان. وكذا ا ل آ ي ة م ج م ل ة في مسح الراس وتحتمل إ ر ا د ة الجميع كما قال مالك يعني الخلاف حصل بين الفقهاء في ا ل مقدار الواجب مسح ه في ا ل أ ق ا ل وامسحوا ر ا م ا مالك قال أنه يريد قال وتحتمل إرادة بعضه يريد إرادة ذهب أو تحتمل ورادة الجميع كما قال مالك رحمه الله تعالى وتحتمل اراده ما تناوله اسم المسح كما قال الامام إ م ل ش ا ف ع ي وهو ذ ه ب الشافعي ة ورادة المشألة الأئمة فيصلح خلاف إليه بين عليهم للتبعيد أصحابنا على ثلاث شعرات وتحتمل ورادة بعضه كما ذهب إليه إذن على خلاف بين الله عليهم الإمام مالك قال الباء عندهم شعرات بعضه إذن ذهب كما رضوان أن فيجب ف بعض مصر ع الرأس وسناتي ا الإمام مالك قال ا ل جميع ر أ والشافع و قال ما يطلق عليه اسم المرشح ا يطلق عليه ل ف ي ة ق ل و ا م كما ل ل إرادة إ بعضه ذهب ه أ ص ح الى ب ا أي س ا ة الحنفية ل وسنأتي إ تفصيل هذه ا ل م س أ ل ة في حرف الجر وقد صح أ ن النبي صلى الله عليه و س ل م توضع فمسح بناصيته فكان بيانا ل ل آ ي ة و ح د ت عليهما اي على ا ل إ م ا م الشافعي ومالك رحمه الله تعالى قال والمختار في مقدار الناصيه ما ذكر في الكتاب, وهو الربع في الكتاب أي كتاب يقصد قال في مقدار ما ذكر في الكتاب أي كتاب يقصد كتاب هنا هو مختصر الامام إ م ل ق د و ر ر ي ح ه القدوري ل تعالى ل ه فإذا أ ط اسم الكتاب الاستقل في ي ر به كتاب لا الإمام ل ا ق د فإذا ل قال أ ط ق أطلق ق في فيراد فالكتاب فيراد اللغة الكتاب إذا هنا ا ل مختصر د به بمن به نعم ولا ر ق ا و ل يزيد على م ر ة و ا ح د ة لان بالتكرار يصير غشا والمامور به ا ل م ا س ي إ ذ ا نرجع لتفصيل الخلاف قلنا ا ل م ا ل ك ي ة ذهبوا إ ل ى أ ن المقصود بالباء يعني جميع ا ل ر أ س و ا ل إ م ا م الشافعي قال ما يطلق أ و ما يتناوله اسم المسح و ا ل ح ن ف ي ة قالوا أ ن الباء يعني هنا للالفاق إ ل ق ا وهي تفيد البعض على خلاف ما يذكر في بعض كتبنا ي ع ن ي أن الباء تفيد التبعيض ولكن عند المحققين من أ ه ل ا ل ل غ ة يعني الباء لا تفيد التبعيض يعني العربية يفيد اللي التبعيض فيه معنى معنى المحققون من إمة ونفو كون الباء يفيد اللي هو ولكن إذا جاء ضمن كما فيه نحن الآن ذكر ذلك إذا كما الباء المستقلا الإلشاق جاء إمة هو انا ا ق ل ان ا ذ ب الى المسافه الى ان ا ذ الى ا ل س ا ف ه ا ن ا ذ ه ل ى ا ل س ا ف ه الى ل م س ا ف ه الى المسافه الى المسافه ا ل ا ل م س ا ف ب الى المسافه الى ا ل س ا ف ه الى المسافه الى ا ل ع س ا ف ه الى المسافه ل ى ا ل م س ا ه ا ل المسافه الى المسافه الى المسافه الى ا ل م س ا ف الى م س ا ف ه الى م س ا ف ه الى ل م ا ف ه الى المسافه الى المسافه الى ا ل م ا ف ه الى المسافه الى المسافه الباء لا يفيد التبعير كمعنى مستقل وذكر ق ل ذلك المحققون من أ ه ل ا ل ع ر ب ي ة وهذا ما أ ش ا ر إليه اليه ك كلام م همان رحمة الإمام الهمام رحمه ا ابن الله تعالى الفتح لا ابن الله تعالى قال ونقول فيه أن الباء ل عليه ونقول للإلساق ونقول بس أن نقرأ أن فيه في ف أن الباء للإلشاق وهو المعنى المجمع عليه لها فان ل ب ع إ المحققين ا ل ن ا ئ م ة ا ل ع ر ب ي ة ينفون كونه معنى مستقل للباء بخلاف ما إ ذ ا جاء في ضمن الالساق إ ل ق كما فيه كما فيما فيه فيه فإن نحن إ الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لا يستوعب الرأس فإذا العهدة يستوعب يستوعب بذلك البعض لا لأنه هو لأنه فلم عن خرج المفاد بالباء وتمام تحقيقه ت فيما ك بمعنى ن ا البديع الأصول ه على ب أ ن الباء لا تفيد التبعيض بمعنى مستقل و إ ن م ا تفيد الالساق ولما بينته ا ل س ن ة بوضع اليد أ ف ا د هذا معنى جزئيا وهو التبعيض ولكن ليس التبعيض معنى مستقلا ا الصورة أخواني وضحت الصورة الباء وضحة وضحة يعني أن ن ه تفيد ا ل إ ل س ا ق لا تستقل بمعنى مستقل ي بمعنى تفيد ما معنى مستقل بمعنى معنى مستقل طيب ا ل آ ن أ ت م م ن ا نحن فرائض الوضوء ويلتحق به بعض المسائل إ ن شاء الله نزيدها على ما ذكر المؤلف لم يذكرها هنا قد يسال عنها طيب نأتي إن شاء الله نأتي. يعني أي مثال على يعني إذا أردنا <تصفيق> جزءا من كل يعني ما أقول مثلا م يقول أ سناتي ك أمسكت ت بالعصاء أمسكت بالعصاء هل يقصد أ ك أمسكت بجميع ل المقصود ع ص ا منها أو بجزء منها هذا ء أم ببعض بجزء أو في ب سناتي لماذا ربع ن سناتي وإحنا بيناه وقلنا ا الرأس النبي صلى الله ل وسلم ل ي ه ق ن الراس ا آ ي ة مجملة و ف ش ت ل ن أن النبي ة الله صلى عليه و سناتي ل م رفع ع ي ي رأسه ومسح ب ن ي ه و ا ا ل ن ة مقدمة الرأس فهي تقو... تقوم مقام الربع لذلك قال ربع الراس أ س يعني ل أجملت ل آ ي ة ا ن فمن هنا أفد الربع. إذا أحد أن يأخذ الله ويسأل قبل أن نذهب إلى بعض المسائل المتعلقة فيما ذكرنا قبل أن نأتي إلى سنة كيف كان ة فسرت أفد فيما كيف ويسأل المسائل الربع المتعلقة الله إذا سؤال أحد أحد يأخذ سيدي قبل إلى قبل إلى تفضل لي بعض بحول باطن دخول العينين في الامر في غ سؤال ل الواجه الكتاب أخرج باطن العينين فلسهل اصلا داخل في الامر حتى يحتاج الشيخ الى مبارك الله راحب اخرج باطن يحتاج هو اخراجه شيخ في فيك حتى مبارك جيد لا قلنا ما احنا هو عندما ذكر العينين هو كان يذكر حدود الوجه فلما حدد الوجه يعني ط و ل ا ق ا ل يعني من م ن اسفل ب الذقن اذا يدخل ن ن ي ي فيه العينين فحتى لا يتبادر أ ن غسل العينين واجب بما أ ن ه يقع ضمن حدود الوجه ذكره وبين العلة في ذلك لرفع الحرج بقوله وضيّن والمشقة في العلة وسناك عليه بشيء من التفصيل أ ي ض ا هذا في باب الغصن س يخسل والاستنشاط الغسل ل هل الباطل كما تعلمون فلعندنا المضمضة ولا يعني تقع من أركان ولا تقع بهم هذه كما ركوا المشطخ ا قول و ر ة لا أهلا ت الاجتهاد تفضل ك ل السيدي م معذرة عن فرد تعليل الشيخ ب ا ل م ش ق ة و ا ل ض ر و ر ة يعني أ ن ا ل ب ا ط ن داخل و إ ن م ا خرج لما فيه من ا ل م ش ق ة و خ و ص الضرر هذا ذ جال ثانيا فعل الصحابة كما من فعل ك ت صبيلته ذكرت أن بعض الصحابة بعض فعلوا ذلك فطالما فعلوا ذلك إذن هم فهموا من ذلك الوجوب هم ذكرت أن إذن من فهموا ثم إ ن الشيخ قبل ذلك عرف الوجه وقال ما يواجه به و ب ا ط ن العينين لا يواجه به و إ ن م ا هو من الداخل طيب ليس غيرهم يعني فعلوا بعض الصحابة لمثل هذا الأمر ليس بحجة على غيرهم ويبقى في بعض الصحابة بعضهم بحجة بعض الصحابة بحجة خبر أكون الأمر الأمر أحد ففهموا فعلوا فعل على على هذا هذا لا تقوم به حجة مثل هذا المقام لمثل مثل حجة به تقوم ثم يعني اننا أن ن أ خ ذ هذا ا ل أ م ر من نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني انه كان يغسل باطن عينيه ر العيني داخل في الوجه عند الجميع كان باطن العيني لمحل سؤال غسل لمحل عند في لذلك ربما نوه شيخنا عن ذلك و ف ش ر فعل الصحابه ة ب أ ن غير و ا ج بانه ه ذ والله و بارك الله بارك الله ا أعلم أخي ر فيك فيك ض ي أنا ن قلت يعني هو ذكر ا ل ع ي ن ن لأنه كان يحدد وكان ي يحدد ي ك ذ ر ح د واجب د ل و ه الوجه وأذكر أن حدود طولا أن من ن ا م الشعر فاذا العينان والعينان ما يواجه إلى تقول أسف فيه به ولكن هو بين لماذا استثني يعني باطن العينين بما فيه من المشقه ة والحرج أما أ ن والحرج ر د عن بعض صحابة النبي صلى ج ة على غ ي ه أنه ما من لم الصحابة يكنوا باطن العين ورد كثير عن أن وكذلك يغسل السنة ا لما الآية النبي الله كان باطن、عيني. بارك الله صدر أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ء ت أجملته مفشرة فلم وسلم عليكم ورحمة يرد صدر صلى عليه يغسل أنه عيني فيك عن قلت يا سيدي في إ ج ا ب ت ك م لابي عمر وهذا خبر الواحد وخبر ه ذ ا الواحد لا يصلح ف ج وكنت أ ف ه م أن خبر ا للوجوب و ا ح د ي ص ح فجة ل ل عند الحنفيه ه غ ي ر لذلك انا بينت ذلك بقولي أ ن فعل بعض ا ل ص ح ا ب ة ليس ب ح ج ة على غيرهم ل أ ن ه وجد المخالف هذا ما قصدته ه أنه به تفصيله الله هذا تبيينه أنه به عن عزيز بمعنى فعل بعض الصحابة ليس بحجة على غيرهم. يعني كون بعض الصحابة فعل ع سنأتي إن أنا كون باطن ن قضية تقوم المقام مقام قصدت تقوم ليس ليس غيرهم ي ي فجة الصحابة بفجة الصحابة دلات وما الواحد وغسل الأمر الخبر شاء لا هذا ذلك إلى لا يكفي في هذا الامر ان يكون حج على بقيه ة الصحابة الكثيرين الكثيرين ا ل بمعنى فقد ورد يعني عند الكثيرين, عند م ج و ر من ص ح الصحابه ب ة ا ن ب ي ل الله عليه وسلم يعني هذا الفعل فعله ى هذا د بعض ح د ا ا ل ص ة و خ ا ل ف م تقوم بهم غيرهم بعضهم كان وبعضهم فيه فلا فرض فهذا الكثير روي يغسل ليس غيره في فيك انه اجتهاد اجتهاد اجتهاد هذا الله ان كان الواحد ما الكلام على وعلى محل على بارك قصد بحج حج نعم هل بقي أ س ئ ل ه ا س أ ل و ا قبل أ ن ت س أ ل و ا إ ذ ا انتهى دوركم بجدوري ي ي ا ل آ ن يعني من ح ق ا ل آ ن انه أ ن ا أ س أ ل حتى أ ت ب ي ن ان ما مر قد تم فهمه يعني أنا أن ننتخل من مكان أريد يتم إلى قبل آخر يعني كوضيح دميع ما اذا مر خي إ كان في سؤال لا ل ا ت ل ش ط ي ع أ ن تاخذ ا ل أ خ ل ا ق ل بس إ ذ ا كان عندك سؤالا اختفى ب ا ر ك الله فيه ا ل آ ن أ ن ا أ س أ ل بما أ ن ه ي ع ن ي ت ه ت ا ل أ س ئ ل ه عندكم ن س أ ل يعني ما حكم وصول الماء إ ل ى تحت الشارب يعني آن عن آن نسأل كنا نسأل ما هل كان الوضوء على نفس الهيئه قبل نزول ايه الوضوء ا لا ي اعلم ادري س أ ل ت عن يعني وصول الماء إ ل ى ما تحت الشارب الآن الشارب إذا كان كثيفا بحف الشارب إطالته بما السلام الشارب الشارب إذا كان الشارب كثيفا يعني وصول الماء الى ما、تحتهم. بخلاف لو كان وصول إلى لو أن نهى عن عن نبيه يعني ورد فيختفر غير بحف كثيف حف مع قد تحته ل ايضا بد من غ الحاجبين ان كانا ر ف ي ق ي ن يجب تحريكهما وتخليلهما خلافا ان كانا كثيفين فلا يجب وكذلك اللحيه ة خفيفة ان كانت ت خ فيجب ي ل ل ا فلا خلافا يعني اذا كانت فالواجب الضارف التخليف هذا بالنسبة نعم يعني دون كثيفة تخليل غشل يجب ل م س ا ئ ل الوجه ما ل ي ت ع ق لمسائل الوجه ق ض ي ة الحاجبين و ق ض ي ة ا ل ل ح ي ة و ق ض ي ة الشارب ا ل آ ن ي أ ت ي أ ي ض ا ب ا ل ن س ب ة للوجه ا ل أ ف ر ع ما يسمى بالافرع أ أو ف ر ع ل ل أ أ غ م ما معنى ا هل مرة م او أحريكم الأفرع معنى الاغم أ غ م ل ل أ أو أ ف ر ع ا يعني هو الذي ينبت يعني إلى قريب شعره هو حواجبه إلى ق ل ن الافرع ا غ م أو ل أ الذي ينبت شعره إ ل ى أ ن يصل إ ل ى حاجبيه وهذا حكمه يعني حكم الاقرا أ ق ر حكمه حكم ل أ يعني ل يقاس عليه لا يقاس على يقاس على ينبت يعني على جبينه يتبع يعني يعني نقيس لا الشعب لا الشعب كان الشعر فهذا لا الرأس هذا حال الشعب لا على على على لأنه شعر فمن ونحن على الان بقي أ ي ض ا مسائل اذا كان هناك أ ص ب ع زائد ا في اليد, اليد سماحكم غسل هذا الاصبع يعني لم أفهم من ل هل ا بمعنى تقول بأنه لا يجب التخليل في اليدين اللي هي وصول الماء إلى ما بين الأصابع الماء ما ا وصول إلى لأنه لم يصل الماء إلى مبعن بين وهي إن أ و ا لان إ ن س ق ل ن اليد أن هذه ق ا العبادات دائما الأحواط على تمنى فالإنسان ح لصحة ط ا ا ع ب ت يتأكد ه لذلك لا ل ا بد أن أن معروفه ا ما ء قد وصل إلى ما بين يعني أصابع. فكيف يتأكد من ذلك؟ إلا بالتخليل. إذا كان هناك لكم بالتخليل اليد ويأخذ بقية اليد أصبع لأنه أجز الأصابع لأن زائد من من م إذا إلا ع ة عندما تطلق يعني لها إ ط ل اطلاقات ق ا ت إ ك ث ي ر ة قد تطلق اليد على ا ل ك ف فقد تطلق إ ل ى المرفق وقد تطلق إ ل ى الكتف لذلك لم يحددها ولكن هنا يعني هي م ح د د ة في الوضوء غسل يدين إلى اليدين م ر ف ق ن من فإذا ب ا ت ه ا م أ ط ر الى ف ا أ ص ع ا ب إ ل المرفقين أنا أنت ن ت ذ ك ر ا ل آ بمسألة بما يعني أتينا إلى هذه لا بد والبوع من تمييز أتينا إلى لا الكوع هذه والكرشوع والمرفق و ا ل ر ش و ل أ ن الكثير من الناس حقيقة لا يفقد مثل هذه المسائل يعني حتى أ ن ه ا ذهبت مثلا ي ق وعظم ل لا و ن ي ر ف قوعه بوعه من يلي ا ل إ ب ه ا م كوع وما يلي لعنصره م ا ل ك ر ش ي ة وعظم يلي إ ب ه ا م رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط يعني لو واحد يحاول يتحفلنا يضع النيار العبين يلي وما يلي في الوسط اللي الذي يربط يلي يلي عن واطلعه وعظم كوعا الكبسوع وعظم ببوع النظم لتنصره لو لحاسم الإبهام والرزغ الوسط والرزغ الرافط الرزغ رجل واحد وما هو هذا إبهام إبهام ملقب فخذ بالعلم واحذر من الغلط ي طيب نعيدها مرة أخرى. إذن البوع العظم الذي أو النتوء الذي يلي الإبهام هو الكوع وما يقابله والرابط الذي يربط بينهما الذي يربط بينهما يسمى والنتوء الذي يلي والرابط البوع الإبهام الكبسوع إبهام إذن النتوء والنتوء العظم الكوع هو وما الرص الرجل بالعلم مرة ملقب أخرى واحذر أو فخذ ببوع من ا ل ل يعيد بارك الله فيكم. ي من يعيد؟ من يعيد يعني حتى يضمن ي لا ي ن ط ل ق على أ ح د ك م انه لا يعرف كوعه من جوعه لا يعرف قوعه من, لا يعرف قوعه من طيب حتى ط ل ع عنا النظم الحاشيه ة ع ا ل ش ا م ل ة حتى تبقى ر ا ش خ في الدهن、يعني. تحفظ هذا النظم. إذا وعظم النظر من يلي فأنا في الابهام عبد ا ر ح م ل قوعا ظ يلي م ك وما و يلي لخنصره الكرشوع والرصو في الوسط وعظم, وعظم يلي ابهام رجل ملقب ضلوعا تخذ العلم وسنن ا الغلاط هذا هو أنه لا ح ذ ر من أنه هو ب يفرس د في ا هل بقي أ س ننتقل إلى السنن. بار. قال وسنن الوضوء س ن قال س ن ا ل و غسل اليدين إ ل ى قصرين ثلاثا قبل إ د خ ا ل ه م ا في ا ل إ ن ا ء لمن استيقظ من نومه لمن من ن استيقظ و م ه و ت س م ي ة الله تعالى في ابتدائه و ا ل ش و ا ك والمضمضه والاستنشاق ثلاثا ثلاثا فمشح مفتول جميع الرأس والأذنين بماء والأذنين وتخليل اللحية والأصابع وتخليل غسبي ويستحب في الرأس واحد والأصابع الوضوء النية والترتيب والتيامن فقق الله هذا إلى إن سؤال يعني لماذا لم تذكر إ ل ا هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل أ ر ب ع عند ا ل ح ن ف ي ة وهذا مدار الخلاف بين الشهاده الحنفيه وبين الجمهور يعني لم إلا هذه لماذا يذكر من غير هذه الاركان أ ر ك ن ا ل أ ب ع ة السلحة الحنفية لماذا أني يقول ر أخرى يعني ي ن ب م الاربعه أني نجد م ث عند الشافعية مثلاً من مثلا أ ك ا ا ن ل ض و ي الترتيف أوجب م السنه وورود ا الحنفيه وردت ا ا نصوص من لماذا س ن ة ف لم ي ج ع ل و ه ا أركان باركان م أنه و د ا فيك الزيادة عند الحنفية نسخ يعني عند نسخ بمعنى الفرائض ثبتت في نص كتاب الله عز وجل وغيرها مما وجبه غير ا ل أ ح ن ا ف وردت في السنه ة وخبر يقوى يقوى الكتاب الآحاد لا يقوى لا عام يقوى على تخصيص عام يعني ذ وهذا ه الفقهاء لأنه القائمة الأحناف مدار خلاف الحنفية زيادة على النص والزيادة هنا على وبقية عند يعني بين نسخ وحتى ينسخ نصا لا, لا بد ان يكون بقوته والحديث ليس بقوه نص كتاب الله عز وجل لذلك لا يثبت به يعني يعني ف ر مسائل بين السادة والأحناف بين وسنن ب الأم الثلاث الشافع ورحمة الوضوء م ن ا ل و غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا وبين الرسغين ا قبل ادخالهما في الاناء لمن استيقظ من نومه لا بد يعني من السنه ان يغسل يديه طيب يعني ما ا ل ع ل يعني هذا مثلا يستجد ن ي يخرج لنا كثير من الحدثيين الآن الان ن تغطيها تطاش حتى تتميز يعني الفضل العبد الأمة عن أو و ا ل آ ن هذا الشيء يعني مش موجود هو درس الحداثيين او العلمانيين الذين يفهمون العلم بطريقه ح د ي ث ة ارادوا ان يجددوا بهذا العلم على طريقتهم نعم بارك الله فيك يعني. لكن الآن تكون غير موجودة. قد تكون يعني غير موجودة. يعني العلم موجودة موجودة يفهم الحكم بارك فيبقى الله كما ورد مثلاً غير غير ورد فيك هذه قصدت قد قد لما س ا ر سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بالنا نقصر وقد أ م ن امنا ا ا ب ل ا أمنا فالنبي الله قال هي صدقة يصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته حتى وإن ذهب في العلة ولكن يبقى الحكم يعني لا الحكم مع ذهب الألة في مثل هذه الحالات وكذلك هنا ا نقصر وإن ولكن يعني يعني أنتم تعرفون ن وقد صدقة يصدق صدقته يبقى صلى وسلم وكذلك و عليكم مع مثل في كيف عليه ذهب يذهب هي حتى ذهب هذه ك يتطهرون و غ ا ل ب يلبسوا الملابس ا الرجال العالمية ما كانوا ا ل يعني في د ا خ ل ي ة ما ا ك ن وغالبا ا يلبسوا الملابس الداخلية و كانوا, كانوا يستخدمون ا ل ا ا ا س ت ج م ر ل ح ج ا ر ة فيبقى بعض ا ل آ ث ا ر فربما أ ص ا ب ت يده م في الليل هذه بعض ا ل ن ج ا س ة لذلك أ م ر بغسلها هل يقال بأنه يديه هذه يقال لا يغسل إلى العلة مش موجودة؟ لا تبقى أن موجودة مش حتى وإن ذهبت وإن الحكم ع ل ولكن ل ا باقل لورود ا ل س ن ة كما أ خ ب ر ن ا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ا من يغمسن يده لحديث ا المستيقظ ثم قيل إ ن كان ا ل إ ن ا ء صغيرا يرفعه بيده اليسرى ويسب على اليمنى ثم باليمنى فيسب على اليسرى لتقع ا ل ب د ا ء ة باليمنى كما هو ا ل س ن ة و إ ن كان ا ل إ ن ا ء كبيرا ي د خ ل أ ص ا ب ع يده اليسرى مضمومه دون الكف و ي أ خ ذ الماء فيغسل يديه لوقوع ا ل ك ف ا ي ة بذلك ولا يكتفى بيون معفو ذلك في العالم لكثير لا الماء لأنه قليل إذا كان نجاسع يكتفى في في فيضم يده ويأخذ ويأخذ كفه حتى تنغمس بطرف بمعنى عنه بطرف فيغسل、يدي. قال و ت س م ي ة الله تعالى في ابتدائه وفي بدايه الهبوء ل ل م و ا ن ت ب ض وذكر اسم الله ت ع ا ل ى ك الله ن طهورا ج م بدنهم ي ع وانتبضأ و م اسم يذكر ا ل ل عليه كان ط ه وسلم ر و ا عليها ا ت يعني يفسل م ه سأقرأ فأقرأ أحدكم أراد أن يسأل عنها فليكتب إلا إذا يرسل كان عنها عند يعني و ا ل س و ا ك ل أ ن ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم و ان ب عليه وقال و ا أ ي خليل جبريل والسواك قال والأصح أنه مستحب والأصح مستحب مستحب وسنأتي أنه أنه إن شاء الله للتفريق ح د ي ث ل ل بين المستحب وغيره و س ن أ ت ي أ ي ض ايضا بعد فترة أ للتفريق المقصود بالصحيح والأصح قال الصحيح الأصح الله وردم سنذكره بين وأيهما أقوى إن إذا إذا وهذا وهذا شاء هو هو قال والاستنشاق م م ض ض و ل ا ثلاثا ثلاثا ي أ خ ذ لكل م ر ة ماء جديدا ل م و ا ض ب ت ه على ي ه وسلم ل ع ذلك ومسح جميع ا ل ر أ س و ا ل أ ذ ن ي ن بماء واحد ا ل آ ن هذه من ا ل س ن ة ل م ا ر و ي أ ن ه صلى الله توضح توبا ومسح بجميع ر أ س ه وقد تقدم أ ن ه مسح بناصيته فيكون ف ر م ا إ ن ه الناصي الربع لا م احنا قلنا هو لم ي ب د أ بالوضوء اصلا بغسل يديني يبدأ هو لم ب اليدين و و بعد ع ن ي اذا ر ان غ ل ي د هو لم يبدا أ ب ل و و بالوضوء ع د ق ن احنا قلنا ا العلم الحديث إذا من فلا حتى ثلاثاً فإنه لا يدري يعني استيقب اذا يدته بعد ق ي ة ض ا ا ء ل و و لذلك غسل لديه قدم ومسح ا ل ل ل ه أ ع و م جميع ا ل ر أ س و ا ل أ ذ ن ي ن بماء واحد لما ر و ي أنه صلى ا ل ل ه عليه ل و س مسح تببأ و م بجميع ر أ س ه وقد قدم أ ن ه مسح بناصيته فيكون فرضا ويكون مسح الجميع سنه ة الصلاة وقال والسلام الأذنان من الرأس. والمراد بيان الحقن دون الخلق. بمعنى يمسح رأسه وبنفس الحقن الأذنان الرأس بيان الخلق عليه الماء الذي بمعنى يمسح يمسح رأسه به س من أ ر ي م س ح وقيل يونيه ا ل ل و ت خ اللحية لما روي أ ن هو صلى الله عليه وسلم كان سن ل م ك ا إذا ا تبضأ شبك أ ص عند ه لحيته في ك أ ه هو ا أثنان المسل سنة وقيل ع أ ب ي يوسف جائز عندهما عند محمد و ا لان إ م م ل أ السن ة إ ك م ا ل الفرض في محله وباطن ا ل ل ح ي ة لم يبق محلا للفرض قال وتخليل ا ل أ ص ا ب ع ل أ ن ه اكمال الفرض في محله وهذا ا ل ل يسال عن ما ظنه احد ل الفرض فعدسن ب ا ه وقعت على الاخوه ل ص ي لأن العبادات كما تبنى ولقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خللوا اصابعكم قبل أ ن تتخللها نار جهنم قال وتثيث فالواحدة فرب والثالثة سنة والثانية دونها وقيل والثالثة وأصل المشهور والسلام توضأ توضأ الأولى الثانية الحديث ثلاثا ثلاثا في الفضيلة عليه في الغفل إكمال السنة هذا الصلاة المرة فرد سنة سنة أنه بمعنى أنه فغسل أعضائه ثلاثا ثلاثا وجهه ق قبلي وما روي أن عثمان رضي الله عنه تودبأ بالمقاعد يقعد ا هذا الأنبياء وما عثمان الله مكان الذي يقعد به الناس ل فغسل عنه به وضوءي وضوء روي تودبأ و رضي أن من ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح ب ر أ س ه م ر ة و ا ح د ة وغسل رجليه ثلاثا وقال هكذا ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نستخدم نحن مرة مرة إ ذ ا كان الماء قليلا يعني يقع ا ل ف ر ب بالغسل ل م ر ة و ا ح د ة هذا عند شفط المياه وقلتها يعني إذا إذا هذه هذه هذه كان الماء يكفي لأن يغسل أعضائه مرة مرة غير ماء الشرب فيغسل مرة مرة وهو مقدم في هذه الحالة على التيمون في هذه الحالة يصح أن يتيمم إذا كان عنده ماء مزال ماء الأعضاء يكفي لأن أن عنده عن لأن يغسل فيغسل على مرة مرة مرة مرة مقدم يتيمم مرة غير في في يصح يكفي يغسل وهو شربه مرة. ولكن تمام الوضوء الذي ذكرناه ثلاثا ثلاثا الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا وضوءي ووضوء الانبياء من قبلي و ا ل ب قال يقع قربها وليخرج عن ع ه د ة الفرد ب ا ل إ ج م ا ع وكذا يستحب الموالاه وعرف الموالاه بقوله وهو ان لا ي س ت غ ل بين أ ف ع ا ل الوضوء بغيرها بمعنى يعني مثلا إذا وجهه وأن يتابع بقية الأعضاء. يعني لا ينشغل بغيره يثب مثلا قسل قسل الأعضاء إذا وجهه وجهه ويفتح يعني البيت ينشغل برنبا في بكمل إ ذ ا فعل هذا صح وقوه ل ن ا ل م و ل ا ه ليست شرط عندنا ولكن هي س ن ة قال وليس ذلك الفرد لقوله تعالى بيناها、المشألة. قلنا المسألة هذه وذكرنا يعني لماذا ل م نقل ب أ ن م ث ل النيه وركن الاركان وكذلك الترتيب و ا ل ت ي ا م وقلنا انها كلها وردت في اخبار احد د نصر وقلنا قابل وقيل إ ن ه م ا سنتان وهو ا ل أ ص ح لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما والتيام لقوله عليه الصلاه والسلام إن ل ل يحب في كل شيء حتى التocus التناعل كل والسلام ت ر حتى ل ل ت ا والترجل ع طيب و التنعم ر ل ي س ل التردل ا أخونا رضواني ذكره لبس أ تشريح النعل ي وليس ب ن ا م ومسح ل الانتاب ق ص و و د بالحديث التنع على ن ي على ويأتدله ت ر الرقبه ش ع و ا ل ت ل ا ا ل ل ومسف ر ق قيل سنه وقيل مستحب و إ ن كان بعض أ ص و ل ي ن من أ ح ن ا ف ان يطلق ع لفظ ى المستحب والمستحب على السنه وبعضهم فرخ يعني شنات إليه؟ قال ويكره أ ن يستعين في وضوئه بغيره إ ل الا عند ا ع يستعين ج لرجل ل يكره بغيره في وضوئه أن إ عند العجز على خلاف يعني بعض العادات يعني يعتقدون ي ع ن ي أ ن ه من الاحترام بخاصة للكبير بسنة أن يأتي ويصب الماء عليه يعني يعني ان ل عليه لتوضع م ا ء ي ي فيكره يصب عليه أن أحد من الماء وسع ه ه ذ مبنية عند على أصل ل ا ا الحنفية د ة أن و س الغير ليس وسعا للانسان وسع س وسع لذلك يكره أ ن يستعين في وضوءه بغيره إ ل ا عند ا ل ع ج ليكون أ ع ظ م لثوابه و أ خ ل ص لعبادته ويصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل الفرائض شاء ما من لأنه صلى الله ل صل ع يوم ه س ل صلى يوم الخندق أ ر ب ع صلوات بوضوء واحد والحمد لله رب العالمين نقفون عند المتين من الأركان ومن السنن المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بنواقب إن كان هناك كان نمح القادمة تفضل في الوضوء عمام هذا الله الله إذا المرة شاء سؤال يا ما كان في سؤال حتى أي تفضلت في فيكم الحرب الله هذه بارة سيدي و ج ز السنن ك م عنا خيرا م ت ب ع يا ي ي د ل ل س و ا ل أ د ا ب وغيرها ا ل م ت ع ل ق ة ب أ ح ك ا م الوضوء في كتاب مثلا الكتاب الامم القدوري وفي نور ا ل إ ي ض ا ح يجدها م خ ت ل ف ة عن بعضها يعني, يعني السنن هنا مثلا أقل من السنن مثلا أقل في الكتاب فما للقدوري الكتاب الشباب وما هو منها يعني بارك الله بارك الله فيك. سؤال جيد ي ع ن ي أ ن ا قلت في البدايه أخذ الحرف يعني يعني لماذا وقع اختيارنا على هذا الكتاب وقلت ان هذا ه الكتاب ي عمد ن ي ع في التحقيق وكثر اعتماد ا ل م ت أ خ ر ي ن عليه ا ل آ ن ا ل ك ت ب ا لا بد ا ل ح ن أقوان ا ف قد تجد متباربة فيها مش م حتى فقط ث ل ا ه ن ا أقل و ه ن ا أكثر ي ع ن ي ي قد تجد ت ص ح اذا ت تختلف هنا ه من ا ل ك ت ا ب بهذا الكتاب لذلك لا د ان ا إذا ن أراد أن ينقل الفتوى أ ن ينقل القول المعتمد والمحقق لذلك كثير من الناس كان يتهم ا ل أ ح ن ا ف بمساءل بها قال ورد في كتبكم لا قال ذاك كذا وورد كذا, وورد كذا, وورد كذا وهنا يأتي دو يعني طالب العجل يقولون كثيرة في يأتي يعني ورد وورد وورد دور أ ن يعرف القول المحقق لذلك لا بد له ان يرجع إ ل ى كتب المحققين ك ف ا ض ي خان في الفتاوى ا ل خ ا ن ي ة والكمال ابن الهمام في فتح القدير وابن عربين في حاشيته ه هذه وهذه هذا هذا ليتعرف القول والتحقيق في هذه المشائف وهذه تأتي بالدربة والمرار وأنا لماذا اخترت هذا الأمر لماذا اخترنا هذا الكتاب ل في تأتي اخترت اخترنا وأنا أ ن يعني كتاب معتمد محقق يذكر المسائل م ح ق ق ة و م ع ت م د ة في المذهب لذلك ا خ ت ر ن ا فاذا ت و ا ر ب عندك امران يعني في كتابين ترجع الى كتاب ا ل محقق لفتح القدير حتى تتبين المعتمده من غير المعتمد لذلك انا انصح يعني جميع اخواني لمن اراد ان يقرا أ طبق ل ساده الاحناف ان يقرا بحث هنا ي ع وكذلك ي معرفه يعني ان هذا الكتاب كيف نعتمد هذا الكتاب وكيف لا نعتمده يعني ما هي الكتب ا ل م ع ت م د ة في المذهب وما هي الكتب غير ا ل م ع ت م د ة في المذهب يعني ذكرت ذلك انا وفصلته نقلا عن ابن عبدين وغيره رحمه الله في منتدى ا ل ا ص ل ي فلا بد لاي طالب علم ع د أو أو في المذهب وطريقه م المعتمدة ا الكتب هي عنده للفتوى ل م ع ر ف المعتمد وعند الشافعية كثيره ك عند الأحناف وطريقة يعني المعتمد كثيرة عند الاحناف في كتبهم يعني اجمعها انا اوصي ب ر س ا ل ة عقود رسم اختي ادري والله زمان ثلاث سنوات ويعني من انا كتبت و ة كان انا ن اشترط انا انت الآن مش الان م م يعني ل وشرحها كان الدرس يعني لوجه وجها ت ط عليكم يعني ف ظ المنظومة كاملة يعني انا هذا الشرط يعني ذ ا لابن ش ر ط عبدين هي ع ق ونقرا د رسم وحتي و شرحها حتى يستطيع الإنسان يعني ان ل إ س ا ن يدافع عن مذهبه لذلك كثير من الماخذ ا ل ذ ي يذكرها بعض الجهله على مذهب ا ل س ا د ة الحنفيه أ ن ه م ي أ ت و ا بقلف هو غير معتمد في المذهب لا يستطيع أ ن يميزه بين ق ب ل وقول ل غسل لغرض ل قدر غير أحد أعضائه ا ء ثم بعد ذ ك أراده بسرط الموقع النية في نفس الموقع. إحنا النية ليست نحن لان الوضوء ليس بعباده عندنا لذلك لا ي ف ت ر ط ه ا ا ل ن ي ة ولكن غسل يديه مثلا بعد ا ل أ ك ل ثم يعود له ا يصح ط ب ع لا يصح في مثل هذه الحالة هذه ب ا الله、فيكم. إذا ما كان في سؤال ر ك فيكم في فيكم ع ا ل علمنا يعلمنا ما ينفعنا. أنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين ى أن أبنا أن ينفع ينفعنا وأن ينفعنا أنه بكم بما رب ما